أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عنا يتشاؤون عن النبأ العظيم الذين هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم ياكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا 112. وجعلنا سراجا وهاجا 113. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا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 لا بثين فيها أحطابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وغساقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا ذهاقا لا يسمعون فيها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 صَفَ الَّا يَتَكَلَّمُنَّ إِلَّا مَنْ أَبِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَالِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَى ذَالِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ أَتَخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَا أَبَى إِنَّا أَذْرَنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَلْضُمُ ويرأوا ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا